أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات, لآيات لأولن الباب الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ولو ربنا ما خلقت هذا باطلا خانك فاقنا عذابا نار ربنا انك من تدخلنا رف قد خزيته فقد خزيته وما الظالمين منا ص رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلِيمَانِ أَنَا مِنُوا بِرَبِّكُمْ أنا بنا فاغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع العباد ربنا واا القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأخرجوا من ديارهم وأوثوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا هم جنات ولا ادخيلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من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 وبيس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولا La Loah, Sarina,